ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين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 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمْتَحِنُوهُنَّ ۖ نَّظَرَ إِن غَابَ عَنْهُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فَسَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أُجُورُهُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ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 في نبي مختان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر له الله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 دَ الله أَن تَقولُوا مَا ل تَففعلون فِ الله يُشبَُّّينَ يُقاتِلونَ فيِي سَبِيلج صَفًا كَ أَهُ بََُّ رسُون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 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التأورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد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 يا ايها الذين امنوا لا اذر لكم على تجاره ان تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأ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 مَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فائِفَةُ مِن بَنِي إاسْْرائ لَ وَكَفَرَ الطَّائفَ فآمَنََّّائفَةُم مِن بَنِي إاسْرائ لَ وَكَفَرَ فَأََدنَّينَ آممَنُوا عَ عَدُويهِمْ فَأََدَّينَ أَمَنُوا على عَدُويهِمْ فَأَصبَحُ واهِرم